السلام عليكم وعليكم السلام انا عاوز اشرح لكم حاجه في الموضوع اول شيء صباح الجلاله بينتكلم تفكر تمام والذي يفرض الصوره من امور هي تاكيد او معنى عام الذي تتحدث عنه الصوره هاجد استنى سمعتها الحركه دي عشان وانت شايفها مش كنت العبرة والططوة. قولة يا شباب. بسنا. قولة يا شي. قولة يا خمانة. قولة يا عيو. رأيك. رأيك. <تبع في> أنا هون البرقى <الفضرة> <بس> عشان كي. لأن الصورة فيها مشكلة خطيرة عيني. انها بوثق الرساله العظيم فكل من اراه فكل من اراه يضع مثل الصوره وضع للهدف وترك بقيه الصوره وطبعا الصح ولكن الصوره على بس لها معنى كبير جدا من اولها الى اخر وهذا الراجل يعني يعني انت لازم تفكر مرات جدا قبل ان تنطق بالقرار اضغط الله اعلم وليك الله اعلم انت مش الشخص اللي يدور على فرق بيعمل كده ربنا اعلم وليك الله تعالى الانسان انا اعتمد على الراوي كان القصه في البدايه ان النبي صلى الله عليه وسلم درس كان لا هو بيطبر في تبيين دعوه الاسلام ذلك وجه التبشر في الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجبع قلوبها وصال نظيف البرج وطبال الطاو لأكد من خطفهم ودفهم الدعوة عندهم يعني اللي كان يجبه الروس فيه ازناه يعني انه يجبش الطعفاء عشان يفشي ميلا يفشي ميلا يفشي ميلا يفشي ميلا يفشي والتنمي ان في مرة البرج يكربون المجلسة بالنبيه صلى الله عليه وسلم من موجود فقائه يعني يقولوا من الناس صلى الله عايزنا لو اتناعك وانو خلاص فاش يوم ايه بلالة بابا واحدة عبد مولا ايه مش عارف عبدالله بن مسعود ايه مش عارف خدام كل تاني مشي ايه صهائي ايه سلمان بلوقت. ايه ايه ايه ايه ايه اشكال دي من وعشان نجد اعط لما انا أبو شديان المحارب سيّد القريش يجارس بلال وبين دخالف يجارس بلال عارض بقتراضيع يجارس سلمان الفارسي شايف بقتراضيع يجارس الدوم الأكثر ماشيو وحن نجي للمضمع فكام وين يتنصر مني بشار سنة في هذه الفترة انه يجيب كبار يعني يجيب أبو سكان مساني يجيب مبيل بشاي باي ديفن عطفة ويجيب الناس كبابهم فالناس جيبه ها <تصفيق> كل اللي جيبه وراه اللي جيبه حالي لان دولهم جيبه في الفوحي وبقية العرض حتى لما عملوا كده مع المساق صلى الله عليه وسلم ربنا أنزل في حقوق واصبروا نفسها معالذين للعوض ردهم بالردات والعشي يريدونها وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينا في الحياة الدنيا ولا أقطع والأطفال أقطع عن زيدنا وابتبع الله وابتبع رفوطة وخد الحق لربكم كمن من ومن شاء فنيكفر تبعها فربينا سبحانه وتعالى أراد أن يلقق أن وأن نقل من خلفacs الدمamat وهو انَ دعوات الأرنيات لا تقوم على أغثاف الأغنية تب Liberty دعوات الأغنية الدعوات الى الله لا تقوم على أغثاف الأغنية إنما تقوم على أغثاف ممي ؟ الفقرات تب magic the orderly godly mission الدعوات الى الله تقوم على أكتاف الفقراء أن يدعو لله لا تقوم على أكتاف الأمنات وإنما تقوموا على أكتاف الفقراء ودحنا سبحان الله يعني سفر من أسرار الدعوة لله سفر من أسرار الفقر يعمل دعو وبعدين بعد كده يجي الأفلي فخامه الدعوه على اسد بن بلال ها وصهله ها وسلمان ها وعبد الله بن عباس ها وخلاد بن الوليد الصغير صحابه في نفس عام الثامن للهجره شوف في عين ايه في عين الثامن لاينا مين بمكة? اه ابو سكيان الهرب. اه اه. بنتي ياخد في عام السلم اللي هيدا عبدالله. الناس الكبار الكبار كبارك ومشتغل في العام السلم هيدا. يعني بعد استثباد اول الدولة الاسلامية. وده الان اغنياء خدقاتها واحدة. اتنا? اتنا? اتنا. في فتح مكة. يعني فتح مكة في العام السلم اللي يعني شوف دراك ايه. ده هذا اللي بتقولك انا قبل <تصفيق> الفتحه دي لا ابو سفيان اصلا في العائشه لما دخلت الفتحه انت هو عايش هناك ها الفتحه كان في سنه 300 هجري تمام في العذاب فاحنا بتقول لو دي خا فاكر نفس الشيء فكان حسب بالظبط ان سيدنا كان قاعد ومجهود قوي بخا وبرد خلقناه كان قليل ادب كان موزح وكانت يعني يكون حالة من يوم شاك سلم ما موزش حالة من صندوق فراشي الى قويل تشاف وهذا يقول له عشية تتكفر ان يخصوه نبيه لأمر عظيم وكان يتفنن في المعارضة ان يوم شاك سلم وإحرار الله عليه وسلم وجاءه قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر كنت عايز ثاني النيدر كنت سيدي النيدر نعم صحيح كنت سيدي هو وين دخل حاجه كده الاول ودي قتلهم من شخصين فليمشوا بوبيت اللي خلف مشهور جو بتاعه عاد يكلمه ويشرح له يوجهه وعند الدوم مكتوب هو كده ابنهم <تصفيق> مكتوب كان ضريق رجل مسجين وخاسف الكوار فانت يعني عطل الكوار وقضع الكلام علينا الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم له وابنهم مكتوب بقول لنبي صلى الله عليه اشرح لي يا رسول الله وضح لي يا رسول الله عليني يا رسول الله فاتضايع بلنا فيروس مع تسلم من هو ابنهم مكتوب عليه حق وشي هاي ثاني دوري فلما عاش ابن ام مكتوم الله اسلام لما عاش ان مصيره في الوادي الجوم مكتوب عليه تمام والله عايز قدام فالما تيجي هنا قصه على سوي قلنا مكتوب ايه مكتوب هو بس هو لا مش صور يعني نقض على يعني قطب الدنيا كانت هيجت كشف كشف احنا ما هنتكلمش عنه لا لا هو ده قول لا اي قول اللي متفصح عنه قطه من وشنا لان ينفع سنه باعتقاد صلى الله عليه واله وسلم ان الكبرى دي التمهيد ربنا عنده ده تمهيد ان اهل الصلاح اولا اهل, أهل القطه قرأت في مكام بعض التفسيرات وليش ملتقى التفسير مدلسا فأترك يعني بس كس عام نفسه يقولها الولاي الصناطيب لاتباعه والتباعه والتباعه محوول شيء من هزا تقريبية نحن النفس والسلام ما نطط النفس والسلام لكي يجيش هو عدس وزيك عبر وفراني فكان فيه برض الإخوة لكي عم ده ربنا سبحانه وتعالى عاتب عن النبي صلى الله من فوق سبع سببات وقال له عمر سبع نقول له يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأسعب اختار ليه؟ الأسعب الأسعب أن يوجه الدعوة لأبي وأبيش دي صعب كافش صد نمسا صدر مخترر أصعب وكان من أن يمكنك مخدره وإخترر أسفل إذن هم مختلوا يجبون يسكوا يقولون سيك دوتون معي معنا وليسكوا يقولون على كبر الله أولا شيخ هذا العتاب من قبيل أن العتاب فبالأحب في أخلاقه ونحب بالعتاب ويخدره إنت, إنت إنت كنت أكبر إنتك عددني إنتك في عشب بينه وبينه. في كلام وفي قواب بينه وبينه. وانت شايف بسا من الاهدي لهذا الكتاب. ولكن انا لو ما فيش بينه واندي بينه بينه بينه. اعمل ايش عباره? كنت واحد اخوار يا سيدي. طب كانينه وليس عباره? طب فهمه عبدالله بليه وهم. كيف? ها? اه انت بحزن انت بحزن جاعتنا كلها في الباجة وانا في الجنة لان انا بحزن ولو لاني محبك ما كنت هكى أوليك صح كيرا؟ ولذلك من قولت أما العذب فبالأحذبت أخلاقه يعني أبداره والفوق يصنق بالعتاب والزهر أما العذب تبيت يا رسول أما العذب فبالأحذبت أخلاقه والفوق يصنق بالعتاب والزهر. يعني دي جميل صبت صبت المحبة العتاب فهذا جميل صبت تحبة النبي صلى الله عليه وسلم أولاً أما العتاب فبن أحبة أخلاق أجلق والحب يصدق بالعتاب ونفضل العتاب فبن أحبة أخلاق والحب يصدق بالعتاب أما العتاب فمن الاحيال باتي اخلاقها ونفق ويصقق بالعتاب خلاص حتى يعني نفس ربنا سبحانه وتعالى عايتها من نفس الصلاة من قلطف عتاب وعتاب جميل. ما قالوش انت عبستك ويش كيف اقول كيف انت عبست يا محمد وانه من موسيقى في الماضي عبستك ما? يشوشو كده. يا محمد بن تعبس. قلنا ايه? اه? انما, إنما خال ذلك بالأطفق عبارة صلت سبحانه مخاني. عبس وتولى. يعني اعرف. انجل اهن اعنى. الوضوهن مكتوع. وما اضيك هذا عن اطفق. انا كنت في اطيع فيه محمد. في ان كل ما اترك. اه? يوم يلسن بالغير وقول لهم يفرق يلمع بعين يلمع من دنياتكم ثم القارع ما القارع وما اقراهم القارع وفريق شرح كلمه القارع ولما اقرا فتتظاهر التفسير طيب فصار شيئا وتكون جباله العين المجرد فاما من صغر التوازنو فطفيع شد واضح وايما ان خفر التوازنو فهو موه وما ادركها هي ها كل ما درست القران وجد عنه وكل ما ذكر ذكر عنه هنا بقوله وما يذكر عنه هي الذكر هي دي شعره طالع كده طب ده الفحو ذكروا وليش لا مشكلة مشكلة مشكلة مشكلة غير غير مش ممكن مشكله كده مش لا مين عاوز يذكروا يذكرني يذكر قص الكلام يتذكر اللهم مكتوب هذا مكتوب ومن جيك العلوي صدق هي تفطط ويترق في دماء وكان لسه حديث عادي بالذات وَمَا يُدْلِكَ لَعَلَهُ يَزَجَأَ او يَحْطَهَ او يَذَجَرُ فَتَنْفَعُهُ ذِكْرَةٍ تأيش عرفها أما من يستغنى دو مين؟ مبارك فأنت لا متصدق أنت تتعرض لها بصة أخواننا عنك تقوم على الكافة فراغ لأنه دائما كده فيه بصة كده مشهورة بلها في عينة صوره يعني خدت طوعه ريس ما تيجي تعمل عمليه دعوه تحتاج فلوس انت فلوس تحتاج تنظيم تحتاج مش عارف ايه في اللي بيقول لك فلوس غير ليا ربنا ما كان فتش ربنا بيقول انه ينصحك تكون ليك عندي ولا بايه تتدافعوا بعض مش جادي فلوس لان هو بيبا تصدوري قولي بيانا عقوليك ايه ونعمل ايه ونساوي ايه, ايه ونعمل ايه طبعا مش حاجة نعمل ايه طبعا مش هدى حاجة سنوص مش هدى حاجة مهما اول ايه افاني اما انا من استغنى اللي هو اكبر موبيل استغنى فانت لكم تصدق تتعارب وما عليك الا تركز في شغلك تجربتك يا محمد ما كنت اكثر بيها وايما جاءك نفس الشيطان وهو يضاف شيء خطر فانت عنه تلهى تلهى انت بتديني ليه يا اخي انا مش هقول لك التفصيل اقول لك نفسي يعني ده ده كيف شيناه تعالوا نشوف المصادر من الصوره هم ثلاثه النبي صلى الله مكتوب ووايل صح اي الشخص ده له ظاهر وباطن مكتوب له ظاهر وباطن صح ووبيد اللي خلفه غاير صح انا عايزك تشرح لي كل اظهار ومخفي لكل واحد هات لي مثلا الدوم مكتوب ها ظاهره اه ها ظاهره زي رمى من التكاس انت هو ده ظاهره ايه باطنهه فأنت عمّو تلاح عمّة شوية تلاح باطنه مو. مو فأنت عمّو تلاح صدّة باطنه مستهر باطنه مستهر مستهر ده مستهر ولكن بلد من ايه بشاكّر لبين بلد الجهر من طاقة لجسم والدهم له فإذا أسلمو دخل أسلمهم ها اول مرشور ليه باطنه اللي هو الباقي بس دي دي ظاهر دي باطل ثاني طب هات دبي اننا نستنى فين ترى <تصفيق> الصوت <تصفيق> اه مش شغله باطله ليه معقول باطل؟ مش مش محتاج مش تحتاج الاسلام يشعر في قرار التبشير انه اكبر من الدين واكبر من الاسلام واكبر من هو واكبر من الدعوه الاسلام يجي استدعى انه اما بنستخدم فانتله مش منتصر ومعل الذلذا او من جهه ناسه واقشه فارت عنه لا احنا الله اعلم بالضواطر ويرى ان الله اعلم بالضواطر الله اعلم بالضواطر والوعي طبعا يقول إزرائيز مين وماطنين أقول لك في صوايح الإنسان ومواطن إسلاحي الإنسان. قصة في نفس اللي يقول لك درس بالدعوة. درس بالتبليل. درس اللي مش عايق يتبه. وهي التبليد فالسرة تعمل. تعمل تشعر فعلاً أن الله عز وجل الله قد اطلع على الظوارة. هل في الآيات اللي قد اطلع على الظوارة. هل يبقى ليه؟ اي دوله بتقول هو عليكم ضريبه انا ما اعرفش عايزه حاجه انا ما قراتش السيره وفي الفضله لذلك ولكن هنا في القران الكريم قال ان جاءته الاعمى وقال هو هو هو وهو وهو امنا المتاه يشع وهو يخشى فهذه التمادد من الله يعني الدنيا على باب مفتوح وهي الخشيه من الله والاخบาล عليه سبحانه وتعالى باخلاص صح ولا صح؟ الله يكرمك هاو! وعليه ربيني قلوه ما يزيك العلاج واليزكي لأنه مضحك وهذه باطل التراية باطل المحسومة انتخارك انتخارك في الباطل تبوني دي كده يا سيخي وانا قالها تبوني على هنفراني اللي عاليها يزكي يمنع وامل واشنو بلدها العلاج في ايه تمانية المرجات تمانية العلاج <تصفيق> تفيد ركا لا عدة تفيد ركا ليت تفيد التمنى شهنا قونا وألا ليت الشباب يعود يومeps فأثبره بمارسنع المشير أو فأثبره بمارسنع المشير ألا ليت ليت تفيد التمنى لكن تتترك شيء أو تتطلو شيء بعيد ألا ليت الشباب يعود يومalling فأثبره بمارسنع المشير أما إذا كان الموضوع قريب أي أي نوعي لكن يشفى الضاهر التنوم المفتوم واباطل التنوم المفتوم وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر إيه وبايد وبايد وبايد وبايد لي خارج المخاطب ممكن فستة فرد بسان اه لا مخاطب هو يقول لا يقول نبي صلى الله عليه وسلم عرس واتولد وعاتبه الله عزا وتالله بسيغة من ناظر ومتطلقته في العجاب لأن بعض الناس يتفذوا من هذه هذه الأناس خدة عن النبي نقول لا هذا خدة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال شوقي أما الاعتاب فبالأحبة أخذقه والحب يصنع بالاعتابة أخذقه هذا دهين على الحب السلالي نبي صلى الله عليه وسلم أعرف توازأ لي أعرف والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يا فاني؟ كلا كلا قلنا يا سادقاً منكم إليات القرآن كل ما أدراته فقد نجيب عنه وكل ما يذيك من عنه وكذلك من قدالت القرآن كل صورة في المصطف فيها كلا فهي مكتية فهي مكتية كل صورة في القرآن فيها كلا فهي مكتية بمعنى انزلت طب الهجرة. كل آياتك في القرآن فيها جلة فهي بكية. بمعنى بكية. كل صورة في القرآن فيها جلة فهي بكية. ممكن آياتك مكية صورة مموحة. ممكن. اه في صورة. ايه. اه. لا مال. كل صورة فيها جلة فهي بكية. فزقار. خلاص? وكلا لا تبق في النصف الأول من القرآن وإنما تبق في النصف الثاني من القرآن مفيش كله في نصف الأول ولكن في النصف الثاني من القرآن فيه كله كلا كلمة تذكر المركة إنها في إن هذه المواعظة تذكيرا اللي حاصل من تكويقه تشكير الإنسان لأن الإنسان قد اتضر الله عز وجل عنه ظاهري وباصري سمع الكلمة مؤمنة عن الكلم تأثيرك وفيه تخويض فيه تخويض كعبانه مثلا نشترك الدعوة وفي النار حفظك وفي النار هذه الظاهرة قد يكون ظاهري هذا كويس ولكن باصري سري فالله عز وجل يخوف عباده لأنه يعلم ظاهرة والباصري كان لانها هذه موعظه تذكيره فمن جاء ذكر تذكر هذه الموعظه دايما الواحد يراجع هذه الموعظه لان الموعظه دي ده يعني ده تقصير للنفس وان الواحد يعني يعني الواحد يدور طريق من الطريق الى ذلك وان الواحد يجب ان يصفى قلبه من الشوائب والكواثر والشوائب ويعتذر ان كف الشر والزياء والنفاق يعني أقول مثلا عن المنبر وأي نعمل حركات عن المنبر وأنا لا أريد الكبير أنا أريد إليه صنوع مثلا إن أنا أتخذ مواقف عن الدريقة لا يشكل إلي أن يخلق بفرد فعلي كان وكان وكان إن أنا أبخلص جدا عن الصحوص في كل مقام وفي كل مكان وأن يُنسى بفعلي يعني مثلا فيه مثلا عمل تعمل شربي احب ان انا ما في الصدارة و ان انا ما قدام و عشان الان ينسى منه ليه؟ عشان ينسى منه فطبعا انا لما افرع قصة ابنهم مكتوبة خالص يعني ان ده كماش الاخلاص ان يقول لحاجة تتناشى بليه ده المنظوم اش دعوه بليه المنظوم ايه اطفاعية ايه؟ حاجة خاصة بقول يابوني نفسك با يابوني الله وجهة ومنظره وماركت صح؟ ولكن اي اي اي اي اي اي مكان وفي اي بقار وفي اي وقت وكي قبل الطاقة مساحرة مساحرة فهذا من القصص العظيمة جدا التي تدلها على عين الله عز وجل اعلى عنوين والصواتف والبوافق والصواتف فهنا مخلّى المقطع السابق اتفقنا سابقا على هذه الصوره لها رابط الى الرام في صوره علكس رابط الله تعالى للتنوير الانساني المقطع الاول الله اعلى بالظواهر والظواهر المقطع الثاني كلا ان هذه جره هذه المواثقه الصوره كما انشاء ذكر تذكر في الصرخ في مكرمه ايه يا وحيد احنا بنحاول نخلص صوره من كامره عشان يدون يكون صح في او لو محفوظ وخلي يكون, يكون, وخلي يكون فيه المقصود في المقصود المصحف ده قران كريم لان هذه مروطه خصوصا في القران وصوره من سور القران مرفوع مطهره يعني مرفوعه مطهر من القطر مطهره من الدنس وليس باي صفاره من الذي نزل بها اللي هي ده اي سفرات كلام هنا و ده ده ده بار و بار فما شايفين ده واصل من الايه الكتاب التزيين تنزلوا بالفرقان بانهم ايه كلام كلام كلام ايه كلام عربي واهلين صح مش يقول في المقطع الاول انت قلت ان ايه ده يقول الله اعلم الله اعلم بالبواطن والصرف الثاني الله واعي به الله واعي بما يسر الانسان بما يضرك الانسان بما ينفع الانسان صح ولذلك بقى دي تشجيع دي تشجيع ولذلك وقال كده فمن شاء ذكرك يعني ذكرك دي موجهه ويزينوا الباب المفتاح صح يا موسى بعد يعني مش قلت يعني كل انسان له مفتاح وكل انسان له مفتاح في واحد مفتاحه انتم تقدروا فين دي على طول يسلبه وفي واحد مفتاحه ده ليه فلوس عشان دي دي مفاتيح رجال وفي مش في واحده واحد في واحد مفتاح الدرجة. في, في واحده مفتاح التروس. في واحده مفتاح, في واحد مفتاح كل واحد مفتاح معرفه مفتاح البصر جميعها لايته طب فتح البصر جميع الوقت التشكيل فده ممكن يكون قران او سطر اه قران اللي في القران يقولك فانشاء ذكر تمام انشاء ذكر ايه بصوت. هذا الوعس خد من الضمائر الضمير الاول انها فعاديد عن الموعصة فالنسأل وبعد ذلك عاد فمن شاء زجرة عايد عن ايه؟ عن وعظ عن وعظ او عن التذكير في صحف المكرمان هذا فيه تذكير القرآن مرفوعة اي مرفوعة في القبر من الدنس والميس والنجس دا ايدي سفر ايدي دا ايدي ملائكة انزل الله عز وجل عميس الخبر من برّة. فالفؤال الطاهر المطاحب. نزل به اخطار برّة. على طاهر على طاهر الله الله. هو النساء. إذا يا رب ده اعلم يبقى يصعر الانسان يحتاج الى التسكير. ليه انت دايما انت يعني مثل ايه? الواحد مسلا يقرر مسلا علم مادة عمية جفة وكوش تلك مقصول وكوش حيال وكوش حرام ومتحر. وبعدين ما يجب إيش بمعنى ولا سيطة إيش بمعنى نشبه عموى أيضا تشكرة إذن أنت مرة فاتة لو مثلا تخش في خطيب أميضة وخطير المنظر عادي شخص عادي يأكل لو إنتك عادي ولا عادي ولكن هذا هو مثلا يأكل زاكت المجدان ويعش تفاجئ كيف <تصفيق> نحن دور مثلاً يتبكي معاً؟ قلبك الصورة لا ليه؟ يعني دايماً الإنسان يعتابه للتشكير معي نحن دور عشرين ساعة في كتر الصورة ولكن أنت أكرب ما تكون للكم الوارس الوارس الوارس مهمة أقول الوارس ونزاك يقولك إيه قال الله عز بالجنة والنار من القرآن وفي نفس الوقت يقولون في الحلالة والحرام إن الحلالة والحرام إيه؟ من القرآن هكذا فيه الحكم؟ فالمتيش يقولوني القصة المولى هو إلا الله أعلم من المواطن والصراف التانية؟ الله أعلم؟ ما الله أعلم بما ينفع ويزده بالإنسان ها، يصدح، يصدح نفسه ويزدك وفى فرده أمام الحسن البصري في مزاجر ويعز طبعاً إمام الحسن إمامه هو ولكن هو أفضل كده إن الخطيبة في الدم ينبوعة من الناس وفهم الحسن فصفة قاعد ينجح يقول ويذكر وقرآن ويجنة ونار ويبعث وقبر ويطلع من القبر خذ باتها ما معرف فانا بيش حد تبسر خالص ويلو عليه لا حد ولا حد تشمي والحد يتأثر ليه كده وقع ان بتطط فهد الحسن قال له يا اخ في دماغك يا ناعم ايه اللي عايبه فيه ده الحسن مؤكد اه راح ان الكلام مش ليه مفيش خاص طب ما بيأثرش كل كلامه بيكون طالع من ايه من وشك فأمر الحسن مؤدب إنه وقفشي بقى, بقى واحدة مفتنين يما احنا وقفشين يما التلاح كل واحد يرأي نفسه مؤدب ومباعث ليه انت يا عز وجل صدر صورة عرس بقصة المؤمنة التي تكون لها كيف؟ التسكير عليها القرآن الكريم بأن هذه لذكرى والموعرة والتعليم والتفكيل والتشكيل لماذا رب؟ لأنه مرمان لأين سفر كراوي نتبه لنا. هني فهم عيني. ان شاء الله حبيب. سكت لكي انا عايزة يا رب. يعني انا عايزة بعد ذلك هنفكر وابناء ادرك وامن بيه. ما ادرك. في حاجة افرنا عايزة اولهاكو نسمعها كليان يعني ايه كليان يعني مساء كلمة في النصحف تتربت هذه الكلمة لا معنى عام او خاص كل ما تشوفها في النصحف لايه موجودة بالمعنى فانا ما اقول لك كلمة كذا معنى كذا بالقرار لما دي نسمىها الدولية والدوليات المساء كلمة جناح وردت في القرآن كثير فأنا ولم أقول كل لا جناح في القرآن معناه لا إسم معنى إيه؟ لا إسم؟ يبدو من كلية إيه؟ لما أقول كل ما أطراب أجيب عنه وكل ما يجري لما عنه يبدو كلية من كلية إه؟ مثال كل يا أبتي كل ما تسمع يا أبتي في القران تعرف انها بيرض كل هداك في النص فيه يوسف انا له ابوه بيرض وابراهيم انا له ابوه بيرض انا ما لفه انا فهمت يعني خلص طيب شويه اسال الوقت ده اول بتاع يعني طيب خلاص طيب يعني اخلص اخلص الفقره الاول هو اول افتراض ينفع هي شغاله دي طيب خلاص طيب فتش قوي ايه نخلص هنا بتاع الشغل بتاع الدرجه الجاي اخذ مرور رايق بتاع الشغل ده فليق بيه الصفحه عشان الشيك احمر يبقى ايه ونقفل فاحنا نستصق مره ونكمل مره ثانيه ان ما كل قول هذا